فينس بيوداد قلبي ومزاجي بلدي يا ضايع مش فين واتأخر سلامات على عيد بيوداد قلبي على عيد بيوداد قلبي ومزاجي بلدي يا ضايع مش ما لا حب بيوت قلبى هالو صوته الارض الصمراء يا ابوي وانا ممسوس وش من بره يا بوي زي قطينا على صهر الأرض السماء يا بوي ونبوي المير السواري ممسوس ممسوس وخشن من بره يا بوي زي طينا اللصواني على صهد الأرض الصبر يا بوي ونبوي من سواني ممسوس ممسوس من بره يا بوي يا بوي زي طينا اللصواني والخضرة في جلس قلبي دايما على طرفي لساني يا بوي والخزرة في قلبي وقلبي دايما على طرفي لساني يا بوي ونساني حصاني رماني يا بوي وادعفني كتير وأزاني يا بوي لساني حصاني زماني يا بوي وتعبني كتير وأزاني يا بوي يا مدابني ويا موعداني يا بوي من دور في الحكايات على حزي وداد قلبي على حزي وداد قلبي ومزادي البلدية تبعي في الشرم والطاع سلامات على حزي و ذات جلبي على بحر نجيل يجنى و نصح ايقول حساوي يا بوي اتخلي اللقمه هانيه على بخيني يا جناوي دول ليل وبلد ماي نصح ايقول حقاوي يا بوي اتخلي اللقمه على بحر النيل يجمع ويضل وضل الضمية لساك عيقول حكاوي يا بوي عدخل اللبنة كناوي والطن حبي وحني يا بوي يا بوي يا بوي, يا بوي على بحر النيل يا جناوي لو قلت مي ونسان عيقولوا حتاوي يا بوي هتخلي اللوب مهني مزروع لناوي والطر حب وحني يا ابوي ويشو مزروع لناوي والطر حب وحني يا ابوي والزين يغزل مو على يا بوي من كلمه قام ما هو قالها يغزل مو على يا بوي من غير ما ام امو خاله ابوي ولدي نسات ما قال يا ابوي ولا في نور ايكا يا طال عيش وداد جنبي يا لا حب ودك قلبي ومذال البلدي